بسم الله الرحمن الرحيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمدين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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائل حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون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 وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متبعون فأغسل فرعون في المدائن حاشرين إنهاؤا إلى شرذمة قليل وإنهم لا لغائضون وإن لا جميع حاضرون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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكاذ كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين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 فَكُبِكِ بُونَ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَجُنُودُ ابْنِ لَيْثٍ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 ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون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 كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين تتقوا الله وأطيعون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 قالون إن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون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 كذلك سنكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن منظرون لا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون